لآن القرآن أعوذ بالله من الشيطان الخجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه لا لا لا لا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رغوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو